أهم حاجة أحبك لا يهمونك وإن كان منتهم صدق قلت لك والله أوعاد تدري على هونك على هونك وبيات شعري من الخفاق من هلح حتى بمنامي مع الأحلام ما خونك ما عاد فيني بقى مراحلك كله أهم حاجة أحبك لا وإن كان من تهم صدق قلت لك والله أوعاد تدري على هنك على هنك وبياد شعري من الخفاق من هلا القلب حاله من أسوأ حال من دونك والله لتعرف غلاك إن الله قرب وها تأس والفجع ليفدانك ناس تموت بغياب الخل عن خل لو تطلب الكائدة ما خيب ظنونك الصعب عقدة لجل عينك وحلا يكفيني وفيت وجيت مفتونك في حب وفي يزل قلب ويتل قرب وها جعل يفدونك ناس تموت بغياب الخل عن خل ونالك الله بحفظك حين وصونك نموت ريح مدام الشاق في حلة حتى بمنامي مع الأحلام ما أخونك ما عاد فيني بقى مراحلك كلة ضعت بشواطي هواك وصرت مجنون والحاسد اللي بغاني مات في غلة ما يدري إني متيم فيك مرهونك وإن المشاعر على طريق مبتلة ما يدري إني الوفا من أصغر فنونك والطيب كان حتله جربوها تسوال فجع ناس انت موت بغيابنا خل عن خلنا يعني تكاد محال عيش من دونك لا يا بعد من يصد الخل عن خلنا واكثر تبي وش تبي صاحبك من خلقته ما يعرف الذله أهم حاجة أحبك لا يهمونك وإن كان منتهم صدك قلت لك والله أوعات تدري على هونك على هونك وبيات شعري من الخفاق من هله حتى بمنامي مع الأحلام ما خونك ما